فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغوَتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَالَ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الذي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُمُ اللَّهُ الملك إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ربي الَّذِي يُحْيِي ويميت قَالَ أَنَ أُحْيِي وَأُمِيتِ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من البشري بِهَا من فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوار عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا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 أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نخيل وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تجري من تحتها الأنهار لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضعفاء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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فلعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 وَمَا تنفقوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ لا تظلمون للفقراء الذين وَمَا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في تُظْلَمُونَ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف فَلَهُ مَا سلف وأمره إن الله ومن عاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنْحَضُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُضْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة, وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا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 زُينَ لِلنَّاسِ حُبُ الشهواتِ مِنَ النِّساءِ والبَنِينَ والقَنَاطيرِ المُطَطرَةِ والقَنَاطيرِ المُطَطرَةِ مِنَ الذهبِ والفِضةِ والخيلِ المُسَوَّمةِ والأنعامِ والحربِ ذَلِكَ مَتاعُ الحَياةِ الدُّنْياِ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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله الا هو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 إذ قالتِ إمرأةُ عِمرانَ رَبِّ إِنِّي نَدَبْتُ لَكَ مَا فِي بَطُنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَتَّسَمِيعُ الْعَلِيمِ فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أنت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ودريتها من الشيطان الرجيم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 مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيَأَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُقُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَصَ رُحِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْفُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ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 يا أهل الكتاب لما في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما إِلَّا التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها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 لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب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 إن الذين كفروا وما تُوَهُّمُ كُفَّارٌ فَلِيُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْؤُ الْأَرْضِ فَلِيُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْؤُ الْأَرْضِ ذَهَبُوا وَلَوْ يَفْتَدَاهُمْ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ أَصْرِينَ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم جبستي <تصفيق> ختم قرآن بلوزوين بدني ما وسطي قرآن خير شيخ سعد مغامل